لو كَان رضًا قَربَ وَسَفَرًا قاصِدًا لتَّبَوكَ وَلَ بَعودَت عَلَيهِ مُشقَّه وَس يَحِفُون بِاللههِ لَاستَطَعن لَ خَجن معكُمْ يُهِكُونَ أَفُسَهُم وَلَّهُ يَععلممُ لأنهم لكاذبون